الذين هو ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون وكان ربك بصيرا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 يوم يرون الملائكة لابشرا يوم إذ لل مجرمين ويقولون حجر محجور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أمثورة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 117. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا 118. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 119. وقوم نوح 117. لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما 118. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْصَرَنا فَأَخَذَهُمُ النَّصْرُ وَعَاقَبَهُمْ مَّكْرُهُمْ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 112. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 113. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 114. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وَهُوَ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 113. وكان ربك قديرا 114. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم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 119. الرحمن فاسأل به خبيرا 110. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 111. لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء أبروج وجعل فيها سراج وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكرًا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 124. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 125. إنها ساءت ومقاما